صلى الله وسلم على رسول الله عليه وسلم لا حول هذا التفسير المبارك للشيخ الكريم الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ال الله من آن إلى آخر الآيات إلى وفقنا لكل خير ونقنا من كل قول وسيره بالله ان من الجالسين وما الله عما تعملوا نعم قال هي لم تكن قليلا ولا راضيه ادراكهم اختلفت حتى تضافر الامر بينهم وكاد لو لا تسجيل ذلك يحدث بين شد في تسجيل المراكز اللي نحو بروترات وكانت لدواشير من الحزب الادري وعدم على بعداه ولازم انه ادى أقالوا إذا تتخذونها النجوة أقالنا في شوف يا اخوان سبحان الله عجيب خلاص نبي الله جاءكم بعمرين صفح إذبح بقرة خلاص سمع مطلع. لكن لا تتخذونها تمزح مع من إذ علاقه بهذه يعني عناد جدال وصففة هل هذا أولي في أصحاب النبي في أمر واحد؟ أصحابه قال ماذا يتشهدون هزول؟ في أمر واحد في الشريعة الله النبي أمر أن يفعله أصحابه قالوا لا أنت أتشهدون هزول؟ إنما هذا الشأن والعيادة بله الذي لا يريد أن يفعل شيئا لا يا أخي أنت الحذر لا, لا أو يجي بعد سنة ليه ما حيث الشيء فراني؟ أما بحكم الله؟ والله انت بفكر بتمزح فكرة بتمزح فهذا الشأن الايه الذي لا يريد للتطبيق والامتثال إنما الذي يريد التطبيق والامتثال يقوم نعم من وهو الذي هو من أكبر الغيوب الوزيزية في أجزاء المحام سيلاهوه بمنهوه لا أجاني من يخلق كان يستضر على الإجراء المضيدون منه الشكر لربيه ومشفة الرجال يقتضي منه يقتضي منه الشكر منه تشريع يعني حتى لو كان ممكن يمزح ولا ينبغي المسلم أن يمزح إلى حقا، لكن لما نيجي التشريع لا، مش الله نمزح بالقرآن أو نمزح بالسنة أو نمزح لا، القرآن والسنة ما في مزاح لأنهما وحي، فينبغي الإنسان العظم وليهذا كان الائمه يعظمون التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الإمام المالك إذا جلس ليحدث الناس لبس أحسن لبسه وجلس. لناس سيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضرون توقير الرسول حتى بعد موته لان توقير السنه وجوه اذا كان النبي هو حي ينبغي ان يوقع فكذلك سنته بعد موته بل نقل اثار متعدده عن العلم كايوه ومحمد بن واسع والإمام مالك انهم كان يدخل عليهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بس مجرد ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عليه جدا وكانت تتغير وجوه بهذا فالداعية ما يمزح للقران ولا السنه حتى لو كان فيه مزاح الكلام العادي ولا ينبغي الانسان ان إلى الا وحق لا يكون هذا فيه في التشريع ولا في القران زي ما احنا بنشوف بعض الناس للاسف الشديد يعني لبس كل حاجه جبله ايه جبله حديث أكل شرب كذا كذا كل حاجة مركب لها آية الحليف والناس يضحكون وهذا العياد بالله خطر عظيم قد يودي للإنسان إلى الخروج من الإسلام قل أبي الله وعياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك بخذاء وعمل نكاة على القران وعلى السنه هذا العياد بالله يؤذن بخطر يؤذن بالإنسان إلى رجلة او بعباد الله سبحانه وتعالى الإنسان بعباد الله الصالحين بالمستقيمين فقد يصل الى الكفر ولهذا العلماء قالوا بان الاستهزاء بهؤلاء على قسمين إن استهزاء بالشخص يعني واحد الله استهزء منك او بك بشخصك انت فهذا كبير من الكبائر لانك مستقيم يعني كبير من الكبائر لكن اذا استهزاك بدينك الذي ما استردته أنت بمظهرك هذا ريد ولا يا رجل بالله واحد استاذ باللحية مش رسلا بشكلك في اللحية يعني نقول ايه استاذ بشكلك في اللحية شكلك في اللحية فهذا أتى كبيرا من كبائر الذنوب لكن لو استاذ باللحية نفسها قال يا رجل دول مثلا كذا وكذا هذه القادرات هذه الثانية مركب ايه او عامل ايه او او الاخيره فهذه كفر للعياده بالله وريده اذا كان الزيزاء رجعا الى ما تحمله من التشريع فهذه ردة من العياده بالله انه اذا كان الزيزاء رجع لك انت انت تكشف فهذه كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب اذا على كل حال ما يتعلق بالتشريع ينبغي الانسان ينحفظ ايه لسانه نعم فالأخبار دون موسى الملك يعلمه ان ذلك السفوط فقالوا قدروا لنا وردك إذاً جداً مأليك أي نام قال إنسان يقول إننا سفوطنا لا تأثقون أي ولا يوجدون أي تنواطنا بين ذلك وضوء لنا لنا يجذئ هنا هذا حي يبقى ولا طيب أنتم علمتم هو لا يستاذئ وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال صار بقى البحث قال أدعو لنا ربك يبين لنا ماهن يعني هذه مرحلة بقى أخرى من مراحل أيضا العناء والإعراء فتستاذئ هنا لا ما بس لك. من طيب لنا ربك أن أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين طيب أدعو لنا ربك يبين لنا ما ماهن طيب إذبحوا بقرة بقر. بقرة أي بقرة ما تجرد أي بقرة إذبحوا بقرة تضعنا وابك يضي لنا نهي طيب خلاص خلاص خلاص نحن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر عوالم بين ذلك فعلم ما في تؤمون خلاص يكفي أي بقرة بهذا الوصف لا ما لونها وهذا يعطيك فائدة ويأن الإنسان متى ما شدد على نفسه وتعمت وتعدى الخط المشروع عوقب من جنس فعله وهو أن الله يشدد عليه سبحانه وتعالى يشد زي ما كان واحد من وسوس ليبدأ معه الوسوس عاوز يعني يفقن إثقانا يتجاوز النص يوم يبتلى بالوسوس يبتلى بالوسوس فكل ما اراد الانسان شيئا بغير حله عوقل من هذا الجن لانه تعدى الحد مع؟ قال وسنة أفضلنا <تصفيق> قلت الى إلى المدين وإن إن شاء الله قام لهم قال قالوا هنا قال من يقول إنها الخطوات الثالثون قالوا إنها الثلاث كعمل يثيروا الطرفة بالسراثة ولا تبخي الحظة أي ذلك الكتابية نسلمت لا شيء فإلا اي لا المسيئة فيها قال أنا لدينا الحق أي بياري يارضنا ونذى من وإلا تطجع نورك أول مرة نعم في الله عليه ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أقل الأمة تكلفا منهم الله يأمر والنبي صلى الله عليه وسلم مباشره ما عندهم تكلف وللشيطان في اي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى لم مكان افراط او تفريط الغير عالم لا بد يقع في هذا يا افراط يا تفريط وكلا الطريقين يخرج بالعبد عن الصراط اما افراط واما تفريط اما افراط تجعل الأمر نفسه، فتبالغ وتعظم، وتتعنت، تعتس بحيث تخرج عن الحد المبين لك في الشائِء إيه؟ فهذا والغلوب، بمثل هذا فرموا ويقوم والغلوب، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبل مربوطا مربوط بين ثريتين، قال هذا لمن؟ قال لزينب، فقوم ونشقها وتدحت إليه، فترت. وتكاسلت او كذا فينها تتعلق به نزع النبي عين واحد اثنين ما شاء الله ما شاء الله ايه الجمال ده يعني ابدا لهذه هذه الدرجه لكن النبي ماذا صنع قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقم احدكم من الشوطة. عندك مشاطه حصل لك كذا كما جاء في الصحيح اذا قام احدكم من النومي وصلى فغلبه النعاس فليرقد فلعله ان يذكر الله سبحانه وتعالى فيسب نفسه حد حديث البخاري حيث انس لما انطلق نفر الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته حديث المعروف ومنع النبي هذا الطلع لكني اصوم وافطر واقوم وامام وتزود النساء فلا نرغب عن سناك في أي سناك ده إطراق يبقى نحضره لأن الشيطان معاه شفك مثلا مهمة يبدأ ليه المسائل إلى أن تتعبد الحط المأدود إلى أن تتعبد إلى درجة الطرق وتعود يبقى نتابق لا تأفضل من رسول الله, الله ولا أعبد من رسول الله يبقى حسبك ما جاء مثلا إخو مثلا تستفق مثلا إيه رأيك الواحد مثلا يقوم الليل مثلا, مثلاً آه يعني آه ركعتين يصلي طول الليل بنصف القران او كذا ولا يصلي 11 ركعه يقولوا خير هذه هذه ما بيصل النبي كان يقول له بي 11 ركعه خلاص قوم مسالك العبوديه لا بد ان تكون من بهذه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه قادر القراءة قرأة النبي في الصلوات قم بها في جائنك مثلا تقرأ مثلا خمس ستة أجزاء في كل صلاه جزئين ثلاثة أربعة كده أو الآخر يجي مثلا يقرأ الآية أو بعض الآية زي اللي يقوم الترويح مثلا مثلا إيه زوم الرطز يستوى مدهام او أو إلى غير ذلك أو يجيب مثلا آية طويلة يوزعها على أربع ركعات أو ست ركعات لا بين هذا وبين ذا نقوم قيام النبي صلى صل الله عليه وسلم اصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا قيامه الفريضة المتحره هديه او تفريض يفرط الانسان في اوامر الشرع كلا الامرين مذموم اذا المحمود التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلي بالك ده كل شيء وريادتنا نحن امه وسطيه في في الاعتقاد ووسطيه في التعبد وامه في المعامله امه في كل شيء والوسط هنا يعني العد يعني الاستقامه مش الوسط مطلق الوسطيه او التوسط يبقى عندنا امرين احنا في النص وخلاص لا واحده منتقبه واحده متبرجه يبقى الوسط ايه انها تكون محترمه كده حط اشارب باقي شعرها وتكون محترمه وخلاص يبقى ده الوسط لا انما الوسط امر الله الرسول الوسط الذي جاء به الشريعه الوسط هدي النبوه هو ده الوسط نعم في في لا لقى يسأل النبي اين ابي انا ثم اعتبوا انت تسأل ابوك انت يعني هذا السؤال يترتب عليه عنه اين انا ثم وزي ما جاء رجل في بعض الروايات اللي جاء سأل النبي ارأيت لو ان رجل مع امرأة وجد مع امرأة فيه رجلا رجل. ماذا يصنع؟ فرتل بهذه لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسألوا زي واحد مثلا طالب يتصل على المشايخ يا شيخ نعم والله يتيجي مسأل حيوالي وانه مختلف مع الإخوة وسألت المشايخ بس بعض المشايخ أجمل وبعض المشايخ يعني يفصل، والمسائل الصراحة يا شيخ يعني تعبالي جدا خير صدق والله يا شيخ الكاسر الحاكم كاسر ولا مش كاسر سبحان، الله يعني دي من مسائل الدين اللي هي خراف يعني هو بيعطيك عنقك امانه والاوبن المفترض انت لا تسفي عشان هيترتب على فتوات دي بقى ايه الامه مستعده واخد الاسلحه وعلى هذه الفتوى نخرج ولا مش هنخرج وخلاص علاقه الفتاوى برقبتك انت محتاج تعمل ايه تعمل ايه اه سيب المساله دي خالص ليك شعور طبعا هو مش هيجيب له الجواب ده طبعا هقول الشيخ اصلا مش عارف او مش عايز الشخص طبعه لانه مجرد ليست من المسائل المنطة بك لكن سأتيك مسألة حكم بما انزلها او بغير ما في كتب اهل درسها عادي لكن لما تيجي بقى تنزلها الحكم بكافر مش المشكافر ما ليش بالكلام السلام بخارس الله عافتك يا رجل ليس منها الحل والعقل لا يترطب على فتواهم يعني تغير في بصار ولا أنت المطالب بهذا الذي الذي تتعبد لها به طب الحاكم كافر الحاكم مسلم طب هذا في لو تطرت بغير موجب لحملت آتاما ولدقيت الله به ولو قلت إنه مسلم فقد قررت المقرر يعني بيش حاجة يعني لكنك لو كنت من اهل الحل والعقل والأمة تنتظر قولك وتنتظر رايك وتنتظر فتوات وأمس أهل لذلك دماشي لأن هذه المفاتيح خاطر المفاتيح يحتاج للكفر عضمه يحتاج لتوافر شروط وانتفاء موانع ويحتاج لواحد مطالع تلفزيونات وبناء على ما التلفزيون يحكم حاتم كافر أو بناء على اشاعات في المجتمع موجوده دائمه ده دا هو ده لبس الطريق ده فجت مش عارف ايه ده كان بيقول ايه الكلام اللي بيطلع في الجرايد او مشهور بين الناس وبناء على ذلك يستحق من هذا حاتم كافر ولا مسلم لا دي مسائل سهله مسائل السهل وليهذا العلماء يطررون بأن أحكام الردة ما نطب منوط ما منوط القضاء ما نطب العلماء الراسخين ما نطب آل الحل مش للطالب يدرسه يدرس هذه المسألة في حلق العلم أو فتوى من الفتاوى زي فتوى الطلاق وفتوى في العبادة أو كذا لا لمسائل ملكش دعوة بي لمسائل ملكش دعوة بي في الفجل بعد ذلك نارضة في الزجل فجاي صارت شيخ مفألة شيخ خير وانا هاكر السيارة مش عايزنا ماشي خير الوقت الجماعة اللوما بيحرصوا الكمائف العساكر لو حصل تفجير في كنيسة وبعدين هم اتفكروا بقى الدول بايحرقهم ايه لطولي المساء بيحفروا ايه يعني شوف خالبات المفألة للشغلاء يعني المفألة للشغلاء بعد ما عادنا احنا في الدرس ساعة ساعة ونص مواقف العربية ايه خير خير يعني فيه ايه في ايه المسائل دي وقعت قال لا قلت له طب في كتب يعني اهل العلم القديمه قال انا حسنا اشرح لا امال ايه جتلك المسائل ازاي متخيلها يعني وقت لو في كنيسه كان يا مكان ايام زمان في كنيسه من الكنائس حرقناها انا عارف هو ده العلم خالص سبحان الله شوف يا خالد المصطلح متعرف وانا متاكد ان دي المسائل هتلاقي زي طول الليل بيشترك معاك في اخوه فيه طول الليل الساعة اثنين او ثلاثة وما وقتلقى ممكن انها مصطفة قاعد عشان يتحصل مثلا دي لو حكم ف... بقى العساكر حكم العساكر هنا حاجة عزيزة والله انتو مجررتوش يعني المشايخ المشايخ الكبارة طبعا متحملون زي المسائل دي المسائل دي ما احدش تحملها المشايخ والربون على التعنيه لكن الاسع بالشديد وخدالك لو انت توجه الشباب الشباب بما كان العلماء يوجههم للمسائل دي لا تفتح ما ينبذي عدوك اذا وقعت وجدت الذين يفتم بيتون الراسخين الرافقين لكن انت معافى لا تتالي نفسك سيب القرآن ده كله اللي يحتاج الى مواطر كلب النهار عشان اعرف مواد الله سيب السنة وكنوزها المتعدده اللي انت لو قضيت ان 24 وعشرين ساعه كامله لم تضيع ثانيه لم تاتي على السنه الكليه لتسهم سد قوله وحكم الحاجه اللي انهم حاصلين التنين حاجه عجيبة والله حاجه عجيبه جدا جدا هذه نسائل نشبه بها بني اسرائيل والا نكون بني اسرائيل لان العبره ليست لا بخصوص سبب بل العبره سبق العلبه بعموم المعنى وبعموم الله المعنى. المعنى اللي الذي مدح او ذم الله قوما فبطر هذا المعنى ودي اكثر المسائل اللي الناس يختلفوا فيها وطلاب العلم على وجه الخصوص يختلفوا فيها فيه. زي كي مثلا ليله كامله او واحد يعالي واحد ولك الشيخ فلان اعلم ولا الشيخ فلان واخي بالك طب فلان على منج السلف ولا مش على منج السلف ودي حافظ له حته جايبها من شريك وده حافظ له حته جايبها من شريك اتركوا هذا الانسان يلتزم نصوص الوحيينية واحييني ويقضي عمره كله عشان كده انت انت انت بنصات انت بقالك 10 سنين دي مساله امبارح 10 سنين محلك فين ما تقبلتش والامه لم تحس إلى امثال اقرا ان الامه لما تحس تحس بنيل للي فيه الناس ورسوخ وتربيه انما طول ما انت أعج كالدباب لا يقع الا على الناس فقط والمسائل التي لا تسلم وتبني من, من جهة عمر ما هتقبل ولن تحتاج الامه اليك يوما ما إنما الأمة تحتاج للاعج عن يتعلمها بها اولا ثم الناس إليها. انت ثم ما انت قاعد حول هذه المسائل لا فائده من الرايه نعم قالوا في سبيل التعاون الدولي الدولي فلما أي او أي فليست فأطرق على المشياء الثاني الثاني الثاني لحيث اللي عمليون متزدزيونها حتى الله الله يعني قصر الله قصد القلوب بعد يشوف الآيات الله احيا الميت وما حذرت بعدها هم قصد قلوبكم دليل إنه دليل على أنه التي تضع له على قلبه لا تنفع فيه الآيات ولا النظر ولا شيء أبداً ولهذا كان أهل السنة والجماعة يمتنعون عن مجادلة المبتدع، لأن المبتدع معروف قلبه يعني تحيط به الشبهات فان له النفوذ نفوذ الهدى وثانيا أن هذا المبتدع ما يسال ليعمل ويحتدي إنما يسأل ليعجب فإن أعجب الخص قل شوفه أبدا دليل وإن كان فكت يعني هل أحمد النبي دؤال لما كان يناظر اهل السنة أمام المامون وأهل السنة يكحمونه رجح هل رجع ما رجع وماته يدعى هل الجاكل قبل ان يذبح رجع وقد جدله اهل السنه وبيان له الحق وعرف الحق نفسه يذبح على جدعته فالمساله خطيره ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك سبحان الله زي ما تجاوزوا البحر كما ذكرنا واغرق الله فرعون جاهم طبعا ده يدخل الواحد يسجد الى ان يموت في حاجه بعد هذا فغد القوم يعبدون على اصنام الله قالوا جعلنا الها كملهم لهم الله الى الله المشرك نعم ثم خلق ما لأنها كانت حجارات الأفضلية لأشارك الثلاث وذلك من الحديث لأن الحديث وقفص إذا مديد الفتناء لذلك الثلاث الأحجاب وقوموا بهم أول أشارك وفتفكاته إنما لا تحصل عن مصرات الأحجاب وليس يتخلون بمعنى على لما منه الذي نريها انا اياك ينتهي قلوب الذات فضلت قلوبكم يعني فضل كانت الحجاره احسن من قلوبكم نعم الذي يهلل للموت طول كل ما وعدنا به تعالى انشد الله ذلك وعنى من المتحدثين رعي مصر وضعتروا في الحصر المتسيرين للتقصص إلى الإسلامي ونزلوا عليها الثلاثة القرآنية ودعوها تفسير بالإبداع والذي مستسيرا لصر صلى الله عليه هذه تستفيد دقعة التفسير تستفيد طبعا ذكر تثير المفسرين إسرائيل هذا المقاة طيب إحنا وجبنا تجاه هذا ما هو نعم بقادة الشماع والذي أرى والذي أرى أنو انتهى أمر الدين على أن التقول من الله غير طيبون من ولا في على كتاب الله أن هو لا يرجع هذا الكتاب إلى ذلك طبعا إذا أنت تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان مهمتنا كان الله طه طه عليه الصلاه والسلام لا تكتفوا الان بكتابه قال يكتبوه الذين جاءوا منظره ان تفوزوا بالصوته بها وكان من تعلموه الظروف الجديده ان القران اهل بالاعاده بي او تصل الى الصوفي و تعليم على ان قلوبهم قد اليه هذه اليهود الذين مع ان فينا نعم قاعده جميله جدا نستفيدها من الشيخ رحمه الله تعالى ويتحلل كثيرا من اشكالات الواردة عند الآيات التي كتبوا فيها كلام المفسرين ومخلوهم عن بني اسرائيل كالكلام في هذا الموضوع كالكلام في قصه هارون كالمروض كالكلام في قصة 99 تسعه وتسعين كالكلام في قصه يوسف عليه السلام كل هذا الاحذار وهنا الشيخ رحمه الله تعالى انما ذكر نوعا واحدا من الإسرائيليات وهو النوع الذي نشتبه فيه هو صدق ام كبير ثابت ام لا وهذا نوع من ثلاثه انواع ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مقدمه التفسير وعما الأخبار عن بني اسرائيل على ثلاثة اقسام القسم الاول قسم شهدنا صدقه من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا نقبله لان ده قبول بشرع نحن وقسم اخر علمنا كاتبته برضه بشريعنا يبقى هذا نرضى لا نحدث به يبقى قسم علمنا في القول قسم علمنا كذبا ده مقبول ده مرضو قسم يقع بين الامرين فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا وأما هذا قد يستانس لكن لا يعد هو التفسير لكتاب الله ولا التعيين لمراد الله سبحانه وتعالى وأطبق هذا أولى لأنه لا نفعات فيه نعم طيب ننتقل للقدام